One, two, one, one Yeah, <laughs> I All right. Are ولو استقاموا على فريقة العسكر to وأنه لما قام on the ومن يعصي الله only <laughs> Yeah, yeah. Laten we het dan graf nu What could يا اسم ربك فيك وانتوا دا الى المشرق تيوا لفضيله <تصفيق> الدكتور Come كيف تتقون إن كفأتم يا ومن يدعون الغلزة نشيبا